Ana Mandura Vonaj, أنا المدينة من في الكون يجهلني آه ومن تراه درى وما شغلا أنا المدينة من في الكون يجهلني آه ومن تراه درى عني وما شغلا تتلمذ المشدون ان عند مدرستي حتى تخرج منها عالم رجلا اه فتحت قلبي لخير الخلق قاطبه فلم يغادر يوما منذ ان دخل انا المدينه من في الكون يجهلوني ومن تراه درى وما شغلا أنا المدينة من في الكون يجهلوني ومن تراه درى وما شغلا وصرت سيدة الدنيا به واسمي لكل حدود الأرض قد وصلا ونسعدي كنبل ما زال أمنيتا تخمي إليه قلوب ضلت السبل آه أنا المدينة من في الكون يجهل يجهلني ومن ترى كوني اجهلوني الله الله ومن الله درا عني وما شغلنا ابقى كل مغترب داويت تربته مسحت دمه حولتها جدلا وفيها يما لاي ذكري وتصح على طيفي إذا ارتح على أنا أنا أنا, أنا من في الكون يجهلني والله ومن تراه درى وما شغل أنا المدينة من في الكون يجهلني أنا المدينة ومن تراه وا انفقوا عندها الركبان والرسل انا المنورات الفيحاء نسبي اذا المدن راتني اقرقت خجلا انا المدينة من في الكون يجهلوني او يا طير من وما شغلنا انا المدينة من في الكون يجهلوني او يا مدينه يا المدينة من في الكون يجهلني ومن ترى